السلام عليه وعلى من تبيه هديه وسلّب بسنته إلى يوم الدين أما بعده فقد اتفق العقلاء على أن رمضان مدرسة تحلّي بالفضائل والتخلّي عن المذاك. وكما ذكرنا قبلا. ولا بد من تكرار هذا الأمر لأن ما تكرر تقرر أنه لا يصح التحلي بالفضائل في السامية والآداب العالية مع وجود الرذائل لا يجتمعان عاد لابد الأول من من التخلي يتخلل الإنسان عن الرذائل في رمضان ثم يبدأ يحلي نفسه وقلبه بالفضائل. لكن لا يجتمع الفضائل مع الفضائل حدوث سيخرج آخر لا محالة إن كسرت الفضائل أخرجت الفضائل وإن كسرت الفضائل أخرجت الفضائل ومن الأخلاق العظيمة في الصيام من السلوك المستقيم أن الصيام يرسل رسالة للمسلمين بأن المسلم متميز في كل شيء متميز في عبادته متميز في اعتقاده متميز في مظهره متميز في مخباره متميز في سلو في سلوكه هو شخصية متميزة فليس المسلم إم والسلوك الإمعي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عندما تسمع الحديث وتجول بقلبك وفكرك في واقع الناس تجد أن هذا الحديث ينطبق على كثير من الناس الحديث عنده للسنن وحديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعه إذا أحسن الناس فيحسن معهم وإذا أساء الناس أساء هو هذا السلوك الإمعي مع القطيع يسيم معهم مع الركب مع, ال... مع الكثرة مع الغالبية طب أين يذهبون هو لا يدري معهم حتى لو كان يذهبون بك إلى البحر حتى لو كانوا يذهبون بك إلى الـ الـ الـ الهلكة ومعهم لا يكن احدكم ام معه يقول اذا احسن الناس احسنت واذا اساء الناس اسأت ولكن وطينوا انفسكم اذا احسن الناس احسنتم واذا اساء الناس فلا تسيك انت معهم في الخير لكن في الشر أنتم من ضيق وأنا من ضيق الأخ. إذن السلوك الإماعي السلوك الإماعي بيقتل المواهب ويقتل الفكر ويقتل الإبداع هو يقوم على التقليد هو يقلد ما حوله. عندما ترى مثلا اللحية مثلا سنة من سنة النبي عليه وسلم وانتفاق الأئمة الأربعة بأنها واجبة. باتفاق الإمام مالك وابي حنيفة والشافعي ومالك أن إطلاق اللحية واجب لأن وردت بها أوامر شرعية فروا اللحة أعفوا اللحة أرخوا اللحة وهي من سنن الفطرة كما أقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقلت لكم كذلك فيها إشارة في كلام وإلا لماذا أشار الله إليها في قول تعالى قال يا على لسان هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لماذا يذكر الله ذلك حتى يدلك على أن هذا من خصال من خصال الأنبياء. طيب الناس اللحية الشرعية فيها فيها مش ليس كل واحد يتزم بها. لما طلعت الآن اللحية صار إيه موضة الآن. تلا واحد كافر لحية كده. من اللحية. وهي ال الموضة بكبر اللحية. يعني لح لح سلفية فعلًا. الموضة لا تلحية سلفية. مش لحية الخط. لا لا. لحية الكبيرة مش مش الخطوط دي. لا اللحية اللحية وكنت تجد مثلا الولد كافر وتجد ان هو اللحية كبيرة عجيب. الان مثلا تجد ولد مثلا لبس شرط شرط الى منتصف الفخذ وجالس على المقهى ولابس السلسلة. وبالمناسبة السلسلة دي اللي بيلبسها مرأة لا بتوضع في كلب. في الحقيقة السلة لا تضع في كلب تجرب بها او بتلبسها المرأة. لكن انت رجل. انا مرة وجدت رجلا قابلته وكان بيلبس إي بقى، هو رجل، هو هو ذكر يعني كما ذكرت لكم، كان يلبس إيه؟ يلبس سلسلة، أنسيال، هنا هنا سموه أنسيال يعني أسوي هنا، وخواتم هنا وخواتم هنا وخواتم مش مشكلة، وكله ذهب بقى، كله دا ذهب، لبس سلسلة, ون... سلسلة وخواتم وهنا هنا هنا وهنا في الإيد دي اليد واللي هذا اليد، وسلسلة ناس ذا كده، قلتوله تبي لك حاجة واحدة بس، فأنتبه دي جدا أمام الناس، قال هي قلتوله فاضلت الحالات بس. وتكمل طقم. فالراجل مهد تقول يا رجل عيب عيدا انت ربنا سبحانه الله خلقك رجلا لن يعجبك أن تكون رجلا. فصرت طب المرأة لأنها نقصة فتتزين بتلبس الحلي وتلبس القرط وتلبس الأساور. لكن أنت رجل أنت كامل برجولتك بذكوريتك أنت لا تحتاج إلى أن تلبس سلاسل وتلبس أساور هي تحتاج هذا لأنها هي نقصة. وما رأيت من نقصات عقل وديدا أغلب ل لب الرجل الحازم من كُنا ها؟ إذا اللحية الآن لما صارت لما صارت الآن في موضة فعلًا موضة عالمية هاه يعني صار الشباب الآن اللي مسك شيشة وفي عنده عنده لحية لحية بقى في الواحد يقول لك اللحية اللحية كلها مزيفة هو هذا السلوك الامعى هو هذا السلوك الامعى وأبشع من السلوك الامعى ده في سلوكيات بجعة بشعة حين يلبس الولد مثلاً بنتال وهو البنت والبنتال ساقط منه. طيب هناك لا رجال ولا أشباه عجال أنت تكون من طراج المسلم عم طراج المسلم متميز. كيف تفعل كيف تفعل مثل هذه الأفعال القبيحة؟ أين عقلك؟ أين رشدك؟ أين رشادك؟ أنك تتشبه بأناس الكافر أصلاً كل حاجة عنده نقصة سبحان الله أحسن لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الله. إحنا لما بنطلق اللحية لأن هذه حركة كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تملق صدره، مش كانت لحية كذا بسيطة، تملق صدره وشعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن ينزل إلى يغطي أذنيه عليه الصلاة والسلام وكان أوفى هذه الأمة شعرا عليه الصلاة والسلام، كأنه سلاس الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا مسست كف النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ألين من الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا أحد من هذه وصل الله, الله عليه وسلم. الشهيد. أن السلوك الإنماعي متجذر عند كثير من الناس، مش فقط في المظهر، أنا ذكرت لكم أمثلة في المظهر، لكن في المخبر أيضاً. أليس كثير من الناس عندهم من الحسد؟ لو رأى على أخيه نعمةً، فهو يحسد عليها؟ والحسد يتمنى زوال النعمة من أخيه؟ بدلا من أن يسأل الله جل وعلا مثل هذه النعمة؟ دون أن نتمنى زواله لا هو قلبه يأكله على هذا والحسد خلق من أخلاق اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إذن السلوك الإمناعي موجود كثير الشباب اللي بيجلس على على على على المقاهي في طوال الليل ده, ده متى يشتغل ده والامة بتبني بالشباب، شبابهم الطاقة، هم العناد. لما جل... لما الشاب يجلس طول الليل على الطوال الليل على المقاهي وفي الشوارع، متى يشتغلون ألا؟ متى تنهض هذه البلاد؟ ولذلك نحن شعوب غير منتج لأنو بيدهب إلى عمل في الصباح ثلاث أربع ساعات، ثلاث ساعات في الإفطار و... وقوات الجريدة ويسلم على فلان وعلان وبعدين هو بينزل في الساعة متى موعد الخروج؟ هو ينظر إلى الساعة وعملوا أولئك الناس الناس في في الدول الأخرى حتى لو كان الكفيرة ليست تكسر ليتنا نأخذ هذه يعني سبحان الله أننا أخذنا زبالات القوم ولم نأخذ أحسن من عندهم الناس دي عندها شغل من الساعة الثامنة شغل للساعة الثانية عشرة ما كان شغال ما كان لا يعرف ولا يشرب حتى كوب بالكوبة من, من الماء ولا يذهب للحمام ولا شيء ما كان شغال أنا مشتريت بضعة من بلد ربية. وكان البضاعة فيها كان هذه الرسالة فيها مشكلة. ما الذي حدث؟ أخبرت المصنع الرجل الرجل صاحب مصنع جاء لي. جاء هو هو وحده وعامل رسالة كبيرة حوالي يعني تحتاج إلى كم جبل جدا من العمال. وأنا وانا فوجئت بالرجل ده جاء لوحده. فأنا سألته للرسالة كل كل يعني هي كتبارة عن أقفال. ولا بد يفتح كل قفل وصلحه. الرجل جاء لوحده هو وعامل. أنا بس أنا أنا بفتح أذانك. لأن مهم جدا في رمضان نحنا نتنصح الرجل ده كان بيدي معاد الساعة كم شوف أنا أنا أنا حد أنا زي زي كما ذكرت لك يا مزائل حزقول لك المحاسن اللي إحنا محتاجين منها والمؤ والحكمة ضلت المؤمن أينما وجده أخذه يعطيك معاد الساعة الثامنة الثامنة إلا خمسة وواقف خارج الفندق على رصيف لا يمكن تساب وتنتزف مثلا يا خارج لا الرجل أصلا يعني عالم نصراني ياسمن لكن هو لا يعرف لا كنيسة ولا ولا شيء ولا هو شغله هو حيوان يعمل ليل نهار ويأكل ويشرب ويجمع المال وخلاص يوحي المخزن والمخزن المغزن ده جاي من نيطاليا يعني هناك عندهم يعني القرى هناك أنظف من من أحسن شارع عندنا هنا قرى هناك نظمة تنظيم عالي جدا مهم يعني الرجل ده يشغل من الساعة السامنة للساعة الثانية عشرة صدقني لا يشرب كوب من الماء ولا يشرب شيء ولا يشرب ولا شيء مكن شغال مكن مكن ما كان, شغال ما كان, ما كان مش الثانية عشرة خلاص بطل شغل الثانية عشرة الوحدة ونص راحة واحدة ونص الخامسة ما شغال عشرة أيام خلصوا يسألها كلها ووحد انت فاكر الدو... بلادي مثلا بيصاروا طول في الشوارع كده الناس ديت من القوانين اللي هم سنوها من السابع مساء ليس هناك متجر مفتوح ولا قهوة ولا شيء يترك لك سوبر يترك لك محل بقالة في في المحطة المركزية يتركها لك وسيدلية سيدلية واحدة وبقالة واحدة فقط لكن ما فيش اهو كده في الشارع كده الكلام ده يوم الجمعة يوم السبت وحد صحيح لكن كل اسبوع الناس بتنم الساعة سبعة خلاص سبعة دي قف الناس تنزل تخاف تنزل في الشارع إذا ليتنا نأخذ هذه هذه السلوكيات هذه أصل سلوكياتنا نحن المسلمين هذه السلوكيات الحفظ الوعد الجدية الحزم العزم أما السلوك المعيبي اللي إحنا أخذنا أخذنا بير رذائل وطرقنا إيه يعني هم مثلا يلبسوا بناتيل بن ساقطة اللي شاب يلبس التحو التحو طب معن اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يفعلها كسنة يفعلها كموضة هو هذا الصيام بقى بيوصل رسالة عكس الكلام ده كله. إيه علاقة ما علاقة هذا الكلام؟ واحد يسألني إنت إيه علاقة الكلام ده بالصيام؟ لا، الصيام هو التميز هذا. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الدين ظاهراً، لا يزال الدين ظاهراً، يعني عالياً، متفعاً، قوياً ما عجل الناس الفطر. لأن فإن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر. ما هو اعطاك رسالة ان انت كلما عجلت الفطر طبيعاً ايه ايه مشكلة في الفطر دي؟ لا المشكلة في الفطر انها ان انت لما لما تعجل الفطر عند اثان المغرب يبقى انت خلفت اليهود والنصارى هو هذا التميز وفي هذا التميز علو الدين لانك انت في هذه الحالة هتكون مقيم لدينك اذا كنت في الصيام بتحرس اللي تتشبه باليهود ولا النصارى يبقى انت متميز في كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول فصل بين صيامنا وصيام اهل الكتاب. اكلة السحر. هذا هو الفرق بين صيام المسلمين وبين صيام اهل الكتاب. اكلة السحر. في طعام ده. الغداء المبارك ده. وان شاء الله في مرة مقبلة يكلمكم على معاني. لان كل شيء في الشيعة له معاني. فإذا فصل بين الصيامين وصيام أهل الكتاب أكلت الصحة هذا هو التميز هذا هو الذي أراده الإسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع لا يعلم أن اليهود أو النصارى يفعلون شيئا إلا ويخالفهم فيه مثلا خذ, خذ خذ هذه الأمثلة اليهود كانوا اليهود وأهل الكتاب كانوا يرجلون الشعر يعني يسترحوا على جنب فماذا فعل النبي السلام فرق الشعر كان يفرق شعره من المنتصف وبالمناسبة دي جميلة جدا يعني بهية يعني والسلام كان يعني كان وطبعاً شعر النجل صلى الله عليه وسلم كان ينزل كده عليه عليه الصلاة والسلام فكان لم يفق شعره صرعي من المنتصف يعني كأن نقتر القمر عليه الصلاة والسلام اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يوكلوها ولم يشربوها وخرجوها من البيت يعتبروها نجاسة اليهود والنصارى طرف نقيد اليهود متشددين جدا عندهم تشدد شديد والنصارى لا تعب لا بحيط ولا غير حيد والمسلمون أمة وسط فلما كان اليهود بيخرجوا الحائط والنصارى لا يرون بحسن بالحائط ها كأ قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء مع الحائط إلا النكاح إلا خصوص النكاح لا تفعل لأن أذن ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط شوف الشيعة شيء عجيف في بتوجهك إلى أشياء هي هو كذا هو التميز ذا حتى في مثل هذه الأشياء يسألون ويسألونك يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأطونن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذن هذا التميز التميز المسلم متميز في اعتقاده لأنه يعبد لله الواحد الأحد وغير المسلم غير مسلم يعبد غير الله. يعبد صنماً يعبد وسناً يعبد حجراً يعبد بوزة يعبد صليباً يعبد شجراً يعبد ناراً يعبد شيطاناً. يعب... يع... يعبد أضريحة المسلم أبداً لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. التي لا يكون المرء مسلماً بدونها. لابد من هذه ليست كلمة لأن الناس الآن لا يعرفون اللغة فقد ي... قد يتكلّق قد يقول لا إله إلا الله ويفعل الشرك لكن أبو طالب لما النبي عليه صلى والسلام قال له وأنا ذكرت لكم هذه الحادثة قال له يا عمي قل كلمة وحج لك كبير عند الله قل لا إله إلا الله كان يرد أبو جهل وعبد الله ابن أبي أميه كفاء يقولون له يا أبا طالب أترغب عن عن ملة عبد المطلب لأن ملة عبد المطلب هم ما نسأك هم عندهم لغة فه فيعلم إن لا إله إلا الله تنقض عبادة الأوثان وتنقض كل عبادة غير الله لذلك لم يزال يعيره يعيروه إن أنت حتعير بهذا بعد موتك إذا لا إله إلا الله لا تتوافق مع ملة عبد المطلب وما على ملة عبد المطلب في النهاية إذا المسلم متميز هذه في اعتقاده سبحان الله كيف تتخلى عن هذا التميز أنت تعبد إليه الواحد الأحد هل تعلم أن هذه السورة الفذة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد فض واحد ليس له ثاني. الله الصمد الله الصمد الكامل في جميع صفاته هذه معنى الصمدية، الكامل في حلمه، الكامل في في علمه، الكامل في سؤدده، الكامل في أخباره، الكامل في نواهيه، الكامل في حلمه، في, في عفوه الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس كما تقول النصارى، حيث ادعوا أن المسيح ابن الله ولذلك الموقف يوم القيامة سيري الله عز وجل للإقالائق جميعاً. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني لي بحق. إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسك إنك عمت عنهم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربك. إذن المسلم متميز فيه في في في اعتقاده. المسلم متميز في عبادته الصلاة اللي انت بتصليها دي الصلاة العظيمة دي الصلاة التي لا يفقه إلا أهل العقل حين تضع أشرف شيء أشرف شيء عندك وهو وجهك تضعه في الطراب تثللاً لرب العالمين غير غير المسلم بيفعل هذا للبشر وللحجر وللشجر هذا يسجد وهذا يسجد الاثنين سجدين مع بعض بس هذا يسجد للوشن وهذا يسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى شتى ما بينهما كما بين الصرى والصرية النجوم الاثنين سجدين لو رأيت عبادة بوزة بيسجد له وكعنه حجر عيد المسلم متميز في عبادته الصلاة مميزة ت لو لو رأيت صلاة غي يعاقب المسلمين تجد رجال مع النساء والنساء لبس تلبس ملابس فاضحة وتصلي بتصلي إيدي واليهود هزات بلا وعي ولا شيء لكن صلاة فيها خشوع فيها تدبر فيها تأمل صيام صيام من لم يدع قول الزو والعمل به فليس لله حاجة إذا طعامه وشرابه وبصي من حظه من صيامه الجوع والعطش وضبقاء من حظه من قيامه التعب والسهر تميز كل العبادات أنت متميز فيها كلها الصدق الذكاء الصيام يا الحج كل هذا التميز وهذه رؤوس العبادات أركان الإسلام المسلم متميز في مظهره النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف اليهود والنصارى دائما يا اليهود اليهود يلبسون ال... يلبسون ال... يعني يسوار قال النبي صلى الله عليه وسلم والوأتزو حتى يخلفوا اليهود. وذكرت لكم شعر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرجل شعره؟ لا يدعم الأمام شيئا إذا هذا التميز حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هيئات في الصلاة كهيئات الحيوانات. كثير من الناس لما يسجد يسجد كده وتلاقي إيده كده في السجود مع هكذا. ده كله من عنده لأنه دفت راشد الأسد. المسلم يسجد هكذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء في السجود كإقعاء الكلب. حط يده كلها على الأرض. لا المسلم يضع الكفية فقط على الأرض لأن اليد كاملة دي أنا في السنة قالها نهى عن انبساط كانبساط الكلب ها ونهى عن التفاته في الصلاة كالتفات الذئب واحد يصلي هكذا دائما وعينه كده راح يمين وعشنا. لا المسلم ينظر إلى مكان سجوده هذا الخشوة. إذن هذا التميز في العبادة. تميز في الاعتقاد تميز في العباده تميز في المظهر تميز في المخبر القلب قلب المسلم يختلف عن قلب غير المسلم واسمع كلام الله جل وعلا في الفرق بين الاثنين ارايت الذي يكذب بسم الله الرحمن الرحيم وكلام الله كله شفاء بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي الذي يكذب بالدين كافر فذلك الذي يدع اليتيم دع ده الدفع بشدة. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين وهو اللي يصلي أصلا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتين مساهون الذين هم يرقون ويمنعون المعون هو ده الكافر. المعون اللي هو ايه يرقون يعني لما يصلي بيصليش لله لما يتصدق بيصدق لله صدق عشان هو يكون عنده راجل ما في ناس كفار الآن بيتصدقهم بالجدس ده اللي هو أكل رجل في العالم. رجل هذا صداقته بال... يعني مليارات تنازل عن ثلثين ثروته وصبرته أكبر من ما أكبر من من المخزون بتاع مصر عنده عنده سبع 75 مليار دولار ومصر ما فيش فيه 11 مليار دولار رجل عنده 75 مليار دولار واحد بس واحد هذا رجل يتصدق هذا ليس له عند الله شيء لكن في الدنيا وعجله حسناته لن ربنا حكم عدل ويوم يعرض الذين كفوا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ما رجل دائما تصدق ربنا جعله أجنى واحد في العالم أعطاه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تُجزون عذاب الهوني بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون إذا هذا هو التميز، فلذلك فحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان وجمّل نفسك وجمّل ظاهرك بسنة النبي عليه السلام فهذا أكمل الهدي كل جمع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يصعد المنبر ويقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلما تعمل حاجة ما تعملهاش لأنك تقلد الشرق ولا الغرب بقلد الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد على آل وصحابة أجمعين إذاكم الله خير. عن أمثالهم أما المرأة العفيفة يعرف أن هذه ليست من من هذه الشكل وأنا بتكلم هذا الكلام ليه أن في أحد إخواننا الأفاضل ومعه ما شاء الله البنوت الجميلة دي لبس الحجاب فأنا بحييها جدا والله وبقولها بشد على أذرها وقولها أوعد إباء بقى إن إذا لبس الحجاب ده أوعد حد يقض منك ده ضر جميلة جدا وشيء ربنا سبحانه وتعالى من نبي عليك تعرف المرأة المسلمة أنا هجيلك أنت بقى سالة شان تواخذ بالسلا دي توجيه للبيت عندك ال ال ال الجوهرة لما أكون عند الجوهرة بتأميها في الشارع كده بحطيها في البيت ولا لما تسيج جوهرة دي بتلفيها كده تلف الجوهرة وتحطيها في ال في في في أماكن تحفظيها في الضج كده لأنها جوهرة جميلة شيء ثمين أما الحاجة بالخيصة خلاص ما هي في شيء فهي كذا الموضع في عند المسلمين. وأنا قلت أنا المرأة أنا خاصة عقل ودين ده المرأة مع المرأة عند المسلمين ده هذه أصل خلقتها هكذا لأن فيها مصالح عظيمة جدا لكن المرأة عند المسلمين غالية جدا عالية جدا جوهرة سمينة, جوهرة سمينة ولذلك الشريعة جاءت ب ب بصيانة المرأة دي المرأة عند الكفار في الإعلانات في الشوارع في النوادي في أي شيء يعني الخص شيء وهم يظنون انهم عندهم حقوق انسان ولا عندهم حقوق حيوان حتى والله لأن ما عندهم احاطه من الحيوان قد يصون الحيوان ولا يصون الناه فأنا فانا بس ابنتنا الحي... ابنتنا ال... يعني يا الطيبة دي انت جوهرة حافظي على على حجابك ما... ما تخليش حد ينزع منك الحجاب ده انت الآن الحجاب ده مش مجرد لباس الحجاب ده عبودية لله سبحانه وتعالى عبودية. ها ب... عشان كده انا بايه وجهت لك انت الكلام هذا كل شيء الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد واسم النبي محمد عليه الصلاه